أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني أوجعيني رغم مصابي غافل ما زلت لم يعرق جبيني أوجعيني لم أعد أخشاك إني بيت أهواك إذا ما تهتويني إن معي طيري من التحليق هاتي كلما ما عندك من جور السنين وأريعي لي أصناف المآسي اتكرر المشهد واستبكي عيوني مزقي قلبي بأنواع البلايا، وتعلي الهم رفيقي وقريبي وضعي قفلي بما أمتيت حتى تبطل الرحمة في القلب الحزين واختشي عرضي فإن العرض غالم أتمنى دونه لو تذبحيني أثقلي قيدي إذا ما شئت عسفاً واستحلي موطني دوسي عريني أوجعيني إنني أزداد بأساً كلما أمعنت في تسفيه ديني أوجعيني كل جرح منك باحر من عذاب والأسى فيه سفيني أوجعيني رف جرح تاب همّا فاسما بالنفس عن عيش المجوني والتطيش رف طيش عاد رشدا فارتقى بالروح عن أحل وطيني ربما يفضي إلى العليا ويجيء الموت بالفتح المبين يا جراحي ربما أقضي ولكن أنتك الفترات في بحري يقي أوجعي رب, رب جرح الحاب هبنا فسما تلك القطرة <تصفيق> في بعدي في بعدي بالنفس عن عيش الوجود وانتطيش رمطيش العادر رشدا ارتقى بالروح عن وحل وطيني